بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ذكر الله من أجل العبادات وأيسرها وحاجة العبد إليه أشد من حاجته إلى الطعام والشراب وهو يرضي الرحمن ويطرد الشيطان ويزيل الهم والغم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 كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم ولأهمية الأذكار والآداب جمعت فيهما أحاديثة فتوخيت فيها الصحة واجتهدت في تبويبها وترتيبها وبينت غيبها وقسمته إلى قسمين قسم للأذكار وقسم للآداب وصدرته بفضائل وسميته الأذكار والآداب وطالب العلم قدوة لغيره وهو أولى الناس بالتحلي بالآداب في حياته ومعاملاته وأحرى بأن يديم ذكر الله في كل أحواله لذا جعلت هذا المتن مستوى تمهيديا بين يدي المستويات الستة من متون طالب العلم ليكون عونا للطالب على مبتغاه أسأل الله أن ينفع به ويجعله ذخرا لنا يوم القيامة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 قال النبي صلى الله عليه وسلم من يلد الله به خيرا يفقهه في الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فضل تعلم القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة كرام البرارة ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه فضل الذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت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 حلت له شفاعة يوم القيامة دخول المسجد والخروج منه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أمواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك دعاء الاستفتاح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره قال ابو هريره رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيه قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟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 ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفرني ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهديني لاحسن الاخلاق لا يهديني أحسنها إلا أنت واصلف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائين وميكائين وإسرافين فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني مختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم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 الركوع كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة الرفع من الركوع رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده فقال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصر قال من المتكلم قال أنا قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول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 سجد وجهين الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين التشهد قال النبي صلى الله عليه وسلم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 اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أربال العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفرني ما قدمت وما أخرت وما أسغرت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت الأذكار بعد السلام كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم الأمان على ما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في جبن كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير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 قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبح الله في جبل كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتنك تسعة وتسعون وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد بحر قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبه مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة دعاء القنوت قال الحسن بن علي رضي الله عنهما علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وباركني فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يدل من واليت تباركت ربنا وتعاليت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 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركاتين من غير الفريضة ثم ليقل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 اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير في ديني ومعاشي وعاقبة أمدي أو قال عاجل أمدي وآجله فقدره لي وياسره لي ثم باركني فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أملي أو قال في عاجل أمدي وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واخدرني الخير حيث كان ثم أرضني به قال ويسمي حاجته المرض من احس بوجع كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث عن أثمان بن ابي العاص رضي الله عنه أنه شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضايدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذف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 أسأل الله لنا ولكم العافية المصيبة دعاء الكرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحريم لا إله إلا الله رب الأرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش كريم إذا أصيب بمصيبة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 قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد جصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها إذا خاف قوما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال اللهم إن نجألك في محورهم ونعوذ بك من شرورهم الدعاء على العدوب دع النبي صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزن الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزنزمهم السفر كان يقال للمسافر عند الوداع كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ودع احدا قال أستودع الله دينك وأمانتك وخواتي مع ملك. دعاء السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على بعيده خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقلدين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هو علينا سفرنا هذا وطعنا بعده اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء منقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون إذا صعد أو هبط في طريق سفره قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا إذا أسحر المسافر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 اللهم رب السماوات السبع وما أضنن ورب الأراضين وما أقلن ورب الشياطين وما أضنن ورب الرياح وما برين فإن نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها الرجوع من السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون طلق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده الحج التلبية كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم نبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحجر الاسود طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وهو على بعيد كلما اتى على الركن اشار اليه بشيء في يده وكبر الدعاء بين الركنين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين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 كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صعد على الصفا والمروه استقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا اله إن الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله إن الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات المشعر الحرام اتى النبي صلى الله عليه وسلم المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلل له ووحده. فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا فدفع قبل ان تطلع الشمس رمي الدمار كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل حصاه الذبح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 وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفعوا مصابيحكم قال النبي صلى الله عليه وسلم الآتان من آخر سورة بقرة من قرأه في ليلة كفتاه أذكار النوم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض بها فراشه واليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقول سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وإلى فراشه كل ليلة جمع كفي ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال باسمك اللهم أموت وأحياه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها لها. اللهم إني أسألك العافية كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوائنا فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافي له ولا مؤويه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعري وفاطمة رضي الله عنهما ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين فهو خير لكما من خادم قال أبو هريره رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أراد أحدنا ان ينام ان ينطجع على شقه الايمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى ومزل التوراة والإنجين والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عن الدين وأغننا من الفقر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت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 يضنب كل عقدة مكانها عليك ليد طويل فرقد فإن استيقظ فذكر الله حلة عقده فإن توضأ حلة فإن صلى حلة عقده فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسنان الرؤيا الرؤيا الصالحة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فنحمد الله عليها ونتحدث بها الحلم المفزع قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الحسنه من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليتفن ثلاثا ولا يحدث بها احدا فإنها لن تضره قال النبي صلى الله عليه وسلم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 بسم الله الذين يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى يقول أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما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 تعويد الأولاد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أمذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أذكار عامة التسبح والتحميد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مره حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إن الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدات قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على النساء ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم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 فقال ما زنت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم قال لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته التهليل قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إن الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدن عشرين قاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا رجل عمل اكثر من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرار كانك من اعتقد ارباء أنفس من ولد اسماعيل الحوق له قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ادلك على كلمه هي كنز من كنوز الجنه لا حول ولا قوه الا بالله الاستغفار والتوبه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 توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مئة مرة الريح والمطر إلى عصفة الريح كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصفة الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعرض بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به عند نزول المطر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أصبح من أبادي مؤمناً بي وكافر فأما من قال مطدنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر بالكوكب وأما من قال مطدنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب سماع صياح الديك ونهيق الحمار سمع صياح الديك ونهيق الحمار قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح ديكتي فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمال فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا المخالطة ونزل منزلا قال النبي صلى الله عليه وسلم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 قال هل أعلمته ذلك قال لا فقال قم فأعلمه قال فقام إليه فقال يا هذا والله إني لأحبك في الله قال أحبك الذي أحببتني له إذا رأى نعمة على غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فانيدع له بالبركة إن التعجب من شيء يقول سبحان الله يقول الله أكبر تسميت العاطس قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقول يهديكم الله ويصلح بالكم والغضب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 أي يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل مراقبة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة حسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي.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 قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القران فوالذي نفسي بيده له وأشد تفلتا من الإبل في عقلها وجوب صلاة جماعة اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى فقال يا رسول الله انه ليس لي قائد يقودني الى المسجد فسال النبي صلى الله عليه وسلم ان يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاه قال نعم قال فاجب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 إكرام الجار قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ضلنت أنه سيورثه قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فنكرم جاره قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره إكرام الضيف قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلن يكرم ضيفه توقير العلماء والصالحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب احترام كبير تكلم رجل في حضرة من هو أكبر منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليبدأ الأكبر عيادة المريض قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل في غرفه الجنه حتى يرجع قيل يا رسول الله وما خرفه الجنه قال جناها النظافه آداب قضاء حاجة قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النعالين قالوا وما يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستثر من بوده خصال الفطرة قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة الختال والاستحداد وتقليم الأظفار ونتفو الإبط وقص الشارب قال أنس رضي الله عنه وقتلنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العالة ألا نترك أكثر من أربعين دينة السواك قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة العطاس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته التثاؤب قال النبي صلى الله عليه وسلم التثاؤب من الشيطان فإذا تثاؤب أحدكم فليرده ما استطاع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 قال ابن مسعود رضي الله عنه لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتلمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم التشبه قال النبي صلى الله عليه وسلم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 قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا في القصعة من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من ولا وليأكلها ولا يدعها للشيطان ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه آذاب الشرب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن على الشرب قائما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن على النفخ في الطعام والشراب قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء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 الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وادناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد من لا نتحدث فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبيتم إن المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا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 قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به قال النبي صلى الله عليه وسلم من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في اذنه الانك يوم القيامة الجليس قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكيل فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكيل إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيفة المدح في الوجه أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وإلك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك مرارا من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعدم ذلك منه تحريم احتقار المسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم التناديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجثن دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه تحريم المعازف قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمة أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف اللسان الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم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 قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقه تحريم سب المسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال النبي صلى الله عليه وسلم نعل المؤمن كقتله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامه الغيبه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 قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك بهم قوم ويل له ويل له الأخلاق حسن الخلق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من خياركم احاسنكم أخلاقا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شيء أفقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن البشاشة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى خاك بوجه طلق التواضع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 الخلوة بالمرأة وسفرها بلا محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن الشيطان ثالثهما نقاء الله, نقاء الله.